والله ما ضروا إلا أنفسهم قد آذنهم الله بالحر ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك أعداءك وله للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعالم تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس ستتجلى بل انت حياه بل انت حياة للامم بدعوني ام لي فدعوني ام في وجه النوري في وجه النوري في واجه النور المبتسم خذ العين خذ ما العين خذ ما العين لا حدرا واجعل اجفاني واجعل اجفاني واجعل اجفاني كالقلم Atura hum sahiru, Atura hum sahiru, Atura hum sahiru, min wajhin, hurun k al şamsi, hurun يتلألأ نوراً يتلألأ كالبدر وقورا في ليل التميم في ليل التميم في ليل التميم على الظلمين أتراهم سخروا أتراهم سخروا تراهم ساخرون من وجهي كم بات يناجي كم بات يناجي كم بات يناجي في عظامي يتحدث دمعي يَتَحَدَّرُ دَمْعِي يَتَحَدَّرُ دَمْعِي مِنْ جِسْمِي فِي دُرٍّ سَاجٍ فِي دُرٍّ سَاجٍ فِي دُرٍّ سَاجٍ تراهم سبوا لحيته كم سال الدمع كم سال الدمع كم سال الدمع بها بدمي وكأن بقايا وكان بقايا وكان بقايا الماء نجم لوضوء نجم لوضوء نجم في القمم بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاك قلب زاك في قلب زاك في كرمي تترى فصلات تترى فصلات تترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا جلت نون الإبداع حيثما يكون.